بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قد قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود